عيني على تكريتي ودمعي همال ما هي دموع حزان دمعات كرامة دمع بهاتك تصير في حق ابطال الا فلانا ما تعيوننا الا فلا ما عيون النعامه غربي صلاح الدين والدمع شلال جنودنا تقطع روق السلامه تكريت فيها هوالي وهوالي وهوال كم واحد فيها تغير كلامه كم واحد فيها تغير كلاما يجنود دولاتنا على كل الاحوال عندي رساله يا رموز الشجامه اللي انتصرت وزت والعز حدال افعال عليكم تبقى ليوم القيامه وضع تبقى ليوم القيامه ويا نزل الامر يا بعدكم عن التهم والملامه دام نضرب للجي لا لا دواكتوا والكفار طعم الندامه والكفار طعم الندامه أقسم بربي كلمة الحق تنقال أنتم حماة الدين وهل الزعامة يا كم وكم مرة بهدست واندال فيها شديد البعص يكره حزامة. فيها شديد الباص أكرب حزامة ضرب ألف فيها مع الليل شعال والصبح مثل الليل دامس يا يوين بلقى يم تكريت مرسال يخبرهم ان الدمع دمعات كرامة يخبرهم ان الدمع دمعات كرامة والناصر يقرب مع طيبة لعمال والعاجبة تقرب مع ليست جمال والناصر يقرب مع طيبة لعمال تقرب مع ليست جمال تقرب مع ستغما عيني على تكريتي كريتي ودمعي همال ما هي دموع حزان دمعات كرامة دمعة بها تا تصير في حق الابطال الا فلانا مات عيوننا نعاما انا فلانا مات عيون نعما ألا بلانا مطيعنا نعما تكبير الله أكبر هذه قصيدة خون أبو ثامر المهاجر أسأل الله أن يتقبل منا ومنه.